لا يأوس كفور ولئن أذقناه نعما بعد ضرر أمسته لا يقول أن ذهب السيئات عني إنه نفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فَلَعَنَكَ تاركهم بعض ما يوحى إليك وضاق بهم صدرك ان يقولوا وضاق بهم صدرك ان يقولوا لولا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 عليكم عذاب يوم القيم، فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشر مثلنا، وما نراك تبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل، بل نظنكم كاذبين.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 هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يُؤْمِنَ من قَوْمِكَ إِلَّا من قد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 إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قنين وقال اركبوا فيها بسم الله مجلاها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه ونادى نوح ابنه وكان في معزني يا بني يركم عنا يا بني يركم عنا ولا تقم على الكافرين قال سأويل جبني يعصمني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 سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنفسهم فَأَهْمَهُ دَاعٌ قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا نَكُمْ مِنْ إلَاهٍ لَيْرُوهُ إِنْ أَنْتُمْ إلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمَ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنَّ أَجْرِيَ إلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَ لِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ وَيَا قَوْمَ اسْتَوْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ توبوا إليه رسلا السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويزدكم قوة إلى قوتكم، ولا تتولوا مجرمين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينتكم وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك.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 فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إلَيْكُمْ وَيَسْتَخْرِفُ رَبِّ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّ لَهُ شَيْأً إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيرٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَاهُ دُوْهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا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 أَلَا بُعْدًا لِّعَادٍ قَوْمِهِمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ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 فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَاهَا عَانِيَةً هَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنظُودٍ مُّسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِ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 فيا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم عاد او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا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 قال نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغمت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء إلا مما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبية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 وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذمه يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذمه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا فثنا هذا فير وشهيق فاندين فيها فاندين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك ان ربك فعال لما يريد وان من الذين سعدوا ففي الجنه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 ما يعبدون إلا كما يعبد أباؤهم من قبل وإن لموفوهم نصيبهم غير من قوس. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختنف فيه ولونا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم قريب وإن كل الأماة لا يوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خدي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 فَأُولَٰئِكَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُثْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لا أملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وَكُلٌّ نَقْصَ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَكُلٌّ وَكُلٌّ نَقْصَ عَلَيْكَ وَكُلٌّ نَقْصَ عليك من أنباء الرسل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 وللله غيب السماوات والأرض وللله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغا في تعملون